Alhamdulillah, luhumil alam. و اعلن العميا فصلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين ما دامت السماوات ولا الارضين وعلى اله صحيام وقيام ثم المنقله والطرح اللهم اهله علينا بالامن والايمان ومن قد قدماه أن احترقته وهذا ما وعد الله عز وجل به الصائمين والصائمات على رسال رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ففي حديث نخل الشيخان عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صار الله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أي ما سلف من ذنبه إلا أن هذا الوعد مشهور مشهور بقوله صلى الله عليه وسلم أنهز صام الله إيمانا واحتسابا أي صام بقلبه وجوالحه عن امام ظاهره وباطنه على الاثام والذنوب اليه شهر البر والعمل الصالح فلا نجان إذا من الغفنة والكسل ولا يكان للعجز والخطيئة ومن فضل الله عز وجل علينا في هذا الشهر المبارك أن الشياطين تصفد وتغل ويبقى الصائم في صراع مع نفسه بهواه فقط عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفتت الشياطين أي سلسدت وعطل عملها وفي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها إذا كان أول ليلة من رمضان في أول ليلة يقع هذا إذا كان أول ليلة من رمضان صفلت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها برام وغلقت أبواب الجنة ولا دام ناذه يا باغي الشي يا باغي الخير أقبر ويا باغي الشر أقصر ولله عتقام من النار وذلك كل ليلة في كل ليلة يعتق سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك من شاء من عباده هل بعد هذا من عضر أولئك الغافلين والغافلات الذين يجعلون من شهر الصيام هو الآخر شهر للنوم والراحة والهديان والكسد والتسكع في الشوارع إن هؤلاء وأمثالهم يجهلون أول ما يجهلون يجهلون الشكمة التي شرع الله الصيام من أجلها هي النفس وفقمها عن طبالعها القبيحة وترويضها على الفعل الجميل والعمل الفضيل لأن في الصيام مغالبة الأهواء والطباع وفي الصيام ترويض النفس حتى يستقيم حالها على منهج الله وتنزل عند أحكام الله وأوامره وتسارع في مرضاته وهذا ما رمز إليه القرآن الكريم في سورة المقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تنتقون إن قبله تعالى لعلكم تنتقون هو بيان واضح لحقيقة الصيام وهي تزكية النفس وتنقيتها ولهذا لا يعترف إسلام بصيام لا يتهدم النفس ويرقق الوهدات لا يعترف الإسلام بصيام لا يطهر النفس من أمراضها في الحديث الذي أصل له بخاري صلى الله عليه وسلم هذا هو حديث خطير من لم يدع قول الظهر والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا ينتفع بجوعكم ولا عطشكم وإنما ذلك من أجل تقويم أنفسكم لأن الصيام وقاية ووجات ولذلك جار في الحديث المتفق عليه إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى فضيق مجاريه للجوع وكان من جوع عن الصيام أي فضيق مجاريه بالصيام وفي نصيحة للشباب العزاء يقول صلى الله عليه وسلم هو حدث أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم البالة فليتزوج فإنه أغض بالفرج أي ازلواج أحسن للبصر وأغض بالفرج أغض بالبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية وحقا أيها الإخوة المؤمنون إن الصيام بكل المقاييث العلمية والشرعية والعقلية وقاية من الشيطان ونزله ووجاء من شهوات النفس وأهوائها ووقاية من من الأمراضها وقد جاء في الحديث صومه تصحه ولهذا يحس الناس في شهر رمضان بإقبال غريب على الطاعة وبنشاط مبسوط في العبادة لأن الصيام جنة أي وقاية ومما يبعث عن الاجتهاب في هذا الشهر المبارك أن الله تعالى أضافه لنفسه إضافة تشريف وتكريم فقال على نسان رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث القدس عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل هذا كلام الله والضفط من الله قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف هذه معادلة قرآنية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء إلى سبحين ضعف ثم قال الله تعالى إلا الصيام إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كأنه يقول إلا الصوم لا يخدع إلى هذه المعادلة في التضعيف فعطاءه وتواه وجزاءه لا يحصى إلا الصوم فإنه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشهوته من اجلي للصائم فرحتان فرحه عند فطر اي في كل يوم وفي اخر الشهر عيد الفطر وفرحه عند لقاء ربي ثم قال النبي صلى الله عليه قال الله تعالى ولا خلاف فيه اي لا خلاف في ولا خلاف فيه أقير عند الله من ريح المسكين قال الإمام القرطبي معلّة على هذا الحديث وإنما خص الله الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لماذا خص الصوم إذا؟ قال لأمرين باين بهم الصوم سائر العبادات أحدهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات هذا الأول قال والتالي أن الصوم سر بين العبد وربه لا يظهر إلا له ولذلك صار مختصا منه من يدري أن فلان صائم أو مفطر فلعنه أفطر في الليل لعنه أفطر في لعله أفطر خفية من يعلم ذلك إلا الله أما سائر العبادات فهي ظاهرة لغيره فلعله يفعلها إليان أو تصنع أما الصوم فلا يظهر إلا لله تعالى ولذلك قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وأما قده تعالى للصائف فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أي ندا اليوم القيامة فقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم في الضوء عن هذه صفحة أخروية فقال في الحديث المتخط عليه عن سهل بن سعد قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائل لا يدخل منه يقال أي غدا يوم القيامة يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخل من الأغلق فلم يدخل منه أحد وفي رواية أخرى لمسلم أن, أن الصيام يقول يا رب منعته الطعام والشراب بالنسبة يشفعه الله تعالى فيه فيدفر جنة بشفاعة السياء نسأل الله عز وجل أن يجعل صيامنا شافع لنا فلن يدفع واذكر الله يذكره واذكره يذكره واذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وارث الا على صالحي والصلاه والسلام على سيدنا الفلان على خير براري الذين وعلى اله وصحبه فضيلة من أعظم الفضاء لا توجد في سواء وهي فضيلة صلاة التراويح من حافظ عليها كانت له نجاة وبرهانا ونورا غدا يوم القيامة وإلى ذلك المعنى أشار الخطاب النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما, ما تقدم من ذنبه وقيام رمضان هو صلاة التراويخ فيه بعد العشاء وقبل الفجر وهي قبل هذا سنة من سنة رسول الله سبحانه الله عليه وسلم في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أي صلى صلاة التراويح فصلى بصلاته ناس ثم صلى في, التالية. في الليلة في التالية فكفر الناس ثم اجتمعوا في الليلة التالتة والرامعة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال ورأيت الذي صنعته فلم يمعي من الحروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم فلم يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صداة الجماعة من ذلك الوقت في التراويح وظل القمر هكذا في زبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر الصدية وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه ثم رأى عمر بعد ذلك أن يجمعهم على إمام واحد فصارت صلاة الطرويح زمن عمر إلى الآن تصلى جماعة وراء إمام واحد في بقاع الأرض كلها ففي حديث متفق عليه عن عبد الرحمن قال خلفت مع عمر بالخطام رضي, رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون أي بعد أن صلوا العشاء يصلي هذا لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاتها الرهد أي منهم من يصلي وحده ومن من يصلي بجماعة وهكذا في مسجد متفرقون فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثلا أي لكان أحسن قال ثم فجمعهم على أبي بن كعب قال الراوي فخرجت معه ليلة أخرى والجاس يصلون وراء إمام واحد فقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل اخر الليل لانه كان يصلون او ولدوا ولا يصلون اخره وفي روايه لمالك في الموطا عن يزيد بن الرومال وهي في الموطا منقطعه لكن اوصلها العلماء في روايات اخرى وخط واخطى من قال بانها منقطعه ومن ومن حكم على تضعيفها فقال مالك لأنهم كانوا يصلون في زمن عمر بثلاث وعشرين ركعة ثم ثلاث وطرة ثم قال عمر عش... مالك في رواية أخرى له لأنهم كانوا يصلون في زمن عمر بن عبد العزيز رب الله عنه ستا وثلاثين ركعة وثلاث وطرة ومجموع ذلك وأنه كانوا صنون تسعة وثلاثين ركعة في صلاة الترويح وفي هواية المالك ذكرها الشوكالي في نيل الأوطاء قال الأمر عندنا أي في المسيط النبوي بتسعة وثلاثين ركعة وفي مكة بثلاث وعشرين ركعة ثم قال رحمه الله وليس في شيء من ذلك طير إلا حاجة أن تصلي عشرة أو عشرين أو ثلاث وليس في شيء من ذلك ضيق ورغي مالك والصواء وهذا ما أكده كثير من الحلماء منهم الشوكان رحمه الله في نيل الأوطار بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في صلاة الترويح منها حديث عائشة الذي قالت في ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان؟ وفي غير من رمضان على إحدى عشرة فقال الشوكالي بعد ذلك والذي دلت عليه أحاديث كلها مجموعة غير متفرقة والذي دلت عليه أحاديث هو مشروعية القيام في رمضان عينة لم ييد به سنة أقول هذا لأن بعض الناس يشوشون على كثير من الناس في صلاة التراويح فيقولون ما أحددتم من صلاة العشر بعد العشاء وقبل الفجر الهدعة فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على إحدى عشر ركعة فلين هم من هذه الروايات كلها؟ استغفر الله عز وجل ان يتقبل صيامنا و صيامكم ربنا أنا. الله هو مش كسرنا الله معلم حين يقول يا راح وحدنا يا رب العالمين ذلك البلاد حمل الرساله ويعني نك الحسن وارفع تحقيق الحق وإصلاح باطن في ضاره الصالح تعيد على يا في وبيت كما صليت على النبي وصحبه الله من